فايدا قصدا الجهاد نجاة بالليل وحيدا قصدا ارض الجهاد هربا يرجو نجاة ورضا رب العباد الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا ابغيك دارا في السماء كل مرادي صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتك قال لا بغيك دارا في السماء كل مرادي جلت الأفكار فيه كيف تنسى ولديك كيف تتركهم حيا برهم فرض عليك جلت الأفكار فيه كيف تنسى ولديك كيف تتركهم حيارا برهم فرض عليك قال لله استجبت يوم أن المنادي شكيا حالي إليه وهو رحمن العباد قال لله استجبت يوم أن المنادي شكيا حالي إليه وهو رحمن عبادي وتراءت أصبع اللوم تقول له اعلم أن للأزواج حاق ولأبناء تقول له اعلم إن ستندم قال ما كنت لأرض عش ذن بين أهلي بلغوا عني عزائي نصري للدين مقادر قال ما كنت لارضى عش ذل بين أهلي بلغوا عني عزائي نصري للدين مقادر والتقى صافا زحفا ورأى ظل الملوني فمشى مشية كبر مرهبا ذات القرون والتقى الصف لزحفا ورأى ظل الملون فمشى مشية كبر مرهبا ذات القرون صلى في الحرب وجال مسعر الحرب الزبون أشبع الأعدى قتلا فاتحا أعطى الحصون صلى في الحرب بسعه الحور قتلا الحصون الحور مناما مشرقات الوجه تبسم سر بالبشر وهشة كمل الحور الحور مناما تبسم لقي الحور اقدم قطع الليث شهيدا بعد ان حز وهشم كل من لاق من الكفار كالموت المحاتم سقط الليث شهيدا بعد أن حز هشم كل من لاق من الكفار كالموت المحاتم سواء أنفسكم بالعمليات الاستشهادية حدثوها كثيرا في البداية نفسك ما تعلم الأمر تظن ان الأمر صعب جدا ولكن ما يلبث انتمادي هنا الا وثقا بك حب الله وحب الرسول عليه الصلاه والسلام <تصفيق> <تصفيق> الله هذا نحسنكم الله رضى ربي عبادي صحتي الدنيا عليك كيف تنسى ذكرياتي قال قالنا ابغي كدار السماء كل مرادي